جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم يقول السائل ما صحة هذا الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم خلقت مبرعا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه والنبي عليه الصلاة والسلام نزهه الله وطهره من أعمال الجاهلية وأدران الجاهلية ومنكرات الجاهلية ونشأ نشأة صالحة ونشأة تقيه في طاعة الله وعبادته والعمل بمرضاته فإذا كان هذا المعنى هو المقصود في هذا البيت فهذا المعنى حق وأما إذا كان يحمل شيء من المعاني زائد على هذا المعنى مما قد يكون فيه شيء من المغالات في في النبي عليه الصلاة والسلام فكما نعلم قد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله نعم تزاكم الله خيرا يقول السائل هل يشرع صيام اليوم الذي ولد فيه الإنسان أم ذلك خاص من صلى الله عليه وسلم لا لا يشرع وصيام الإنسان لليوم الذي ولد فيه بدعه من البدع ومحدث وبعض الناس قال بذلك قياسا على ما جاء في الحديث ذاك يوم ولدت فيه لكن هذا قياس فاسد والعبادات مبنية على التوقف وهذا العمل ولا شك من البدع المحدثة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل في خلوة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء حجة لفعل بعض الناس من الخلوة والانقطاع عن الناس الخلوة والعزلة عن الناس تحمد وتذم تحمد وتذم إذا كانت العزلة يترتب عليها سلامة الإنسان من شرور بينة ومفاسد يعني محققة فرارا بنفسه وفرارا بدينه وفرارا بعقيدته فهذه تحمد أما إذا كان الإنسان لا يخشى من ذلك، فمخالطة الناس والصبر على أذاهم والعمل على مناصحتهم ودعوتهم خير للإنسان، خير للإنسان وأنفع، وأيضاً الشريعة في مقام العبادات جاءت بالعبادات التي يشرع لها الجماعة، ولا سيما صلاة الجماعة خمس مرات في اليوم والليلة. في المساجد كما أمر الله سبحانه وتعالى فهذه حضورها واجب وخلوة الإنسان وانقطاعه عن الجمع والجماعات هذا من الحدث في دين الله والمخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى فإذا كان مثل هذا الانقطاع يترتب عليه ترك هذه الواجبات وتفريط ايضا أيضا تحصيل العلم وتحصيل الفقه في دين الله أو كذلك يترتب عليه ما عند بعض الأقوام من الخلوة والانقطاع في بدع وأمكنة مظلمة وأمكنة أيضا يتقصدون أن تكون فيها روائح كريهة يزعمون أن هذا من باب التهديب للنفس إلى آخرة فهذا كله ولا شك من البدع والحدث في دين الله جل وعلا نعم جزاكم الله خيرا يسأل بعض الإخوان عن سنة وفاة خديجة هل هي في السنة العاشرة البعثة من الهجرة سنة وفاة خديجة في السنة العاشرة للبعثة وليس للهجرة هي توفيت قبل الهجرة قبل الهجرة بثلاث سنوات وبعد البيعثة بعشر سنوات والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين